وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقُسِّمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُفَكُّونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْبَقْرِ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 ولا يستخفتنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام <الإسلامي> تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وبث فيها من كل دابة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 ولقد آتينا لغمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لغمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووطينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أجشق لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَادَكَ كَلَّا أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إليني مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا أُنَيَّ إِنَّهَا إِلَّتَكُم إن إِتْفَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ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 إن الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّهُ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ الْعَقِيدِ عَشِيرَكَ عَشِيرَكِ بُقُلْ يَلْحِدْنِيَ لِعَادٍ وَحُنَا كَمِدَى عَشِيرَةٍ يَنُصُ عَلَيْهِ Huna saab sanatufsara, tafsirika Qur'an ka-karimika Huna ka-koma, sidaida yalla vataan ayatot Todopaa ayatotu kammidaan min suratil-Rum Iyakowu yalla vataan ayatotu kammidaan min suratil-Lukman Isuqayn sidaida ka-ayat bu'acirukka tauhi aydik diktar واجب سنة أولو هيلا هنا آدي آد شكته يد بول صعاته وعصرنا لقط سيدلل هنا كبشر كاهر كينومرنو مركه وراينو أبور ما ينربعنا أبور أيو لا أنت فردارن أو جل عسنينا النهائ كل كلا دشكت ابن الدنيا رح يقليه للنخلة تبادل جل يوالي من لوكا دوم qaaylima damar kay si xootana ifroodid u culi qalqal loocdo kulka aawod sida wax loo abuuro iyo aqoon sida wax loo ogaado ilaahay ee labada arimood baa u dhanyiin sida wax yeelay ayya rabbia marku rabb in noqdoana maabood oo iibaadadan وَإِنْ ابو دل الذي الَّذِي خلقكم خَلَقَكُمْ بشر كاذن ومي من ضعف جلايلكم ومي الم نخلقكم من ماء مهين فجعله في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون قيل يومئذ للمكذبين كل ومستقدر الذي جعله وأذيكي يكاتل من هذا نوعه وقالي للكاقية قبوش هذا مجنة إنه كتاله سوانيك إذنك أومي ما أحدك سعيد ربي كابيك لما قبته الله هو الذي أحده خلاقكم أيها البشر إذنك ضدك إذن أومي من ضعف معانج الإحسن وحقيرا إذنك أومي ثم إذنك أومي كذل أن اي يجعل إيبايا لي من بعد ضعف جلع عليه كأبو ري كدل قوة قوة حق لما تنجل إلى أفل تنجل حق قوة ماذا وأن لو قرنع قوة حقه عافماتك كجيرا إنه يحيكي شرع لك أبو يدعاك لو قرنعك ثم كذل جعل هذا نأي من بعد قوة للي يرنمه إي حق قوة ضعفا ويألمه يا هو صيبة إجوابي يخلق أبوه وما ما, ما يشاء وحي سرعوا رباً وأوديس عليلكما جلته وحي مسي أليسوا معه أودنكما المريولا ياي وهو أب خليجي أي آل عليهم الله قم بنا أوح جي ألمانتي واقم بنا القدير كريب بنا أو, أو رباً مال مريه أو عكر من جل وعقوه رمانكرة وشانجرين كلك الله عليك انت المامي المراحل فايد مريي يا ربك ايد الله ايد حنط ايد ابوري ايد مامولا يا ابادنا اسك اموتا واحد الا عابدا موضا وايسك صدا وحيالي اوحا وحفا اؤمن افما كما الله يخلقو افلا تذكرو حقا مسكعدنيا مانكينوالي محادي سوك رب وضان خالقي إذنك كارنما إذن أبو راي تريدنا قجنما هو أبو راي يوحا وحباكوا أولي محاوة أولا جنيسان محاوة سكرة أبو الله هو الذي أعد بأ الله ومعبود حقها وحد دقاله كتاقين هو عبادته أما الضبوبية أدمر الله بالله إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة وحقوها إست الله مالك أنا إله أبو راي أولو الأبو راي او ادون كادوت كابوري وهانين كابوري او مالين كابوري او بارغ يابداه ابووري كيري يادغاه ابووري خردي اولها ابووري الى الان لماي بل وا الله فهم لاي شي ابوورنا مرك أول ايي نجقنو مال الاول حدينو أول نجقنو اديرنا حلينا هو حق لوكاد كيمادان بري ما بنفهم لاي اذا ليسكمها الاستغبوبيه الرازق المحيي المعطي المانع الله النافع هو هاي سكى هو هاي سكى إن كالكي اللي عبد الله قون صدر ربا سكى كالكي ربي كل كتب عن مخلوقين اللي قول ايهاي ولا سيما الجن والنس ملائك ودعا ذا مرتين اكتئذا مران ميان الله اللا حين ما تقان انسكي الجن كي اللي مدى انتقالينا ايها اللي كان الى ايهاي او انكي سكى قصى ايها حب يا بعد اللي كيش كنت يا بنت ايش مو قسايه وحن وحدي شو جيرين با الله الله وعر او عباده مدن او الذي يحك خلقكم باذن امي من ضعف يجلس ثم كذا جعل ياله من بعد ضعف طاقدين لقد قرى كلو خلقكم باذن من ضعف جلا ثم بو جعل أيها من بعد ضعف جلائي فقدر قوة حق لذي يرى على النهضة ثم تبدأ جعل أيها لي من بعد قوة حبيك فقدر ضعف جلائي وصيبة إذا بي يخلق أيها بوحوما ما يشاء وعلا وخي إساء الله أورض أيها وَهُوَ المريولي وهو أيها العلم اللهم القديوح البهودة ويوم تقوم صح مظهر من مظاهر الغيام هذه حق الدنيا اللوك هذا وعيه وانت للنول يه فيمتي لللقواي أي غيام اللي يشكو هذا مظهر من مظاهر الغيام عيا رب عدونا غيام مكيلته باكمل وعيا له دخيله عيا رب الرسولك هو أمره إن رسولك إن شابه قال تعالى خبوع وذكر رسولك شرخت له وشك ومد هذا يوم ما لن يسوى سعطه وشك تقوم ساعات ساعات القيامات ما عيسى كلها لعلمة لعيدونا يقسموا واحدا لارم دونا المجرمون كويدا بيالوا ووين الرب بانية قالتها ايه او ايكو لارم دونا ما لابسو انه يندونك ايه قبورك قده ده غير ساع ساعات ما هانه وعكاله الدنيا ده إثنو بقر سن النورا إيه أنتي كسيب بدني أنت الله حباري قبر جييلي مركي خيامه وصوبه الله لا عيط قبسينا يا إنه سن قبر يا دية تون صوم مري حلس عقبه أنو شيا إيه قبر جي في دي التي في لبضو بحلس أبو شو جي يا مكسر كذلك سدا ومجرم كو خذني أي كانوا في ديا وعيها يوفكون حقكم kolka mujrimka hadwaadun ka joogaa wa qadangi waxaa laga waayay geeri iyo saabiidiyo janni iyo naariye jazaakaa arruuma fudidi inyagii markuu tagayna adweeli buufiraayo awlan yaaniga dunno maarkin qabrina maarkin hal saaban joogay kolka hadwaadun ka kunno walaana wa ka fasan wa qadana hadduu akhire tagayna wa qadbay lama diidgmo adunyey aakhira kolba tuu jooga tikare ايو ظفرايا وكاسه اللهماني ذكر فمايه قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب كل وحا امانن كو مرك اديينا جوغان اخردا اي و خيبك او اي غيب الى مرخي موسى جاي خسوم كرسو غارسيه قران كن لغو سو دجييك اسكروماني اي رب يودا نغرميناي او ودنبان حميني خبنا أمنى بِمَا أَنْزَلْتَ واتبعنا الرَّسُولَ فاكتبنا نعشاهدي تسكى ساة مانا ويغم مالين تقوم صَاعَ ساعة قيامة لعدونت يقسموا واحد لارندون المجرمون كوادا بيدواوين ماينكو لارن ايان ما مَا انيان نقان في الدنيا والقبور حفاليه يعدونك قدا ودا غير صاعة ساعة ماهانا واعكال كذلك صدى يخضي، أو أي أدونك من يه وح جو نيساعد يقو متكبدن جوقي، أدونك إن بدن ودسنا إن بدن قدر كفرن كذلك صدى أيقفصين يقو أخرج أي كانوا في الدنيا ويكون عندي يوم فكون حقه والله يلقلون عن برك أهل علمه ورب العلم يإيمان سجدر. قد قمركو العلم والإيمان ليه ياه وقان قرتبر قلي ياه حدوسا إيمان ليه وحلسا يقب معه حدوسا العلم لهين وعورا ياه والكادس العلم هي إيمان اللي سكوطري سيوخض لنارك وقال الذين أخيروا عيرادين وطوحك إبال لقاسي العلم أقول هو الإيمان الرومين لقد وحادبا إن أطلاب من كنا قاتل في كتاب الله إلى كتاب في سلوح المحفوظك كتاب المقابيل قد يسوها إذن كتا لأنها أدون إيا قبور جيتين تنقية قرمة إلى يوم البعث معلين تنمانت وما قاعدة يوم البعث الليلة والليين صوب إياي إلى واقي أدون لابوري أما الإذن كالالاتين إنت سجوكتين فهذا فهذا متكالات إرتاقن تهينا يوم البعث صوبينتم مالين تأذيوه ولكنكم إذا كم مجرمين كمتم وحاظات لا تعلمونكم أموحي الميعني إيمان لا يا إيمان بابريزي كلكه الرماية أو الراء أو دين تبرت عليه إنكم واي كلك الجهل والضرار لما لا سائر القفاصي كلكه أحد ذاتي إن بدل ما وقال الذين خيروا إيرادا أوط العلم أقن من الأنبياء. والمرسلين والملائكة وإباد الله الصالحين وهي رهدان لقد وحادابا لابدتم أيها المجرمون لنا تكون نقاتين في الدنيا وفي القبر في كتاب الله إلى كتابك سلاح المحفوظ وذي سوى حدنك إذن وأنك أدقوا إذن قرنا إلى يوم البعض صبح أنت مال إنت هذا أنت لك فهذا كان ما أنت تتالنتهين يوم البعض صابحين ما لم تهدئون ولكنكم أيها الشائدين أيها المجرمون كنتم في الدنيا وحدكوها إذن إلى الآن باقي كوته لا تعلمون كوان وحفاؤ غير حقائق في مركزه الله أرده لذلك مركز قد يأن عذر دارسه إيئن غب غالب قال تعالى خدوه في إذن ما لم تهدئون صابحي لا ينفعه وحمته الذين أرداشا للمو في الدنيا كو قردر صدي معذيراتهم عذر دارشة الله وحمطاته ولا هم من غضان ظالمين تا يستعتبون كوان لقدر على هالي قليا أول النفس هذا إلى, الى الرماني الرائع تومت كالو ربي هالي قليا لقدر بما يوم هشهد ما هشهد مركي لاته هالي قلين يعمل صوبا المجلو. دون إذا الله تلقى لدار العمل هل كانوا يقول سميه أي يعلق الحسابة ما هي ما جرته فيوم إذن مال إنتا يوم البعث إلا سوى بحي لا ينفع وحمتره الذين وحى ولم قردر صدي بالشرك والكفر والمعاصي بيكد المفلان معذراتهم حذر دار شداد وحمتر ولاهم من النغضان يستطعب كوهر اللي لقد لا دلبن نكون مايا او الى اته غالي غريب توبتنا صوحه كينا يا راعو الرمايه نشاسمي جرت ما ديت الله مانت البابدل فريي ما ظل خير دونه كل كرين جاي فروندك قفكي جفغلاي انو الله اوغى توفت كينو او الله غالي غليو مالين شهي وما انت مالين كما ولك الله رم وحربي نو شيغا يا سبحانه سيدي حقا لا ينقوف همسين له، قوي منك يتغير كأنكوا قادلا له، إن رب سبحانه وعزة وجل لا ولبا وحنا كتوصي ما مه نوع ربلا سودا جيء سوى حيالها غيبها إني لومه كان وح محسوسا إنت ينقوط المامو كل كأنتن كا فهملو حقا خم ينون لكن إلى الآن إيا ذا خجلي عرضا كبرته إلا سودة عن يعي أيا سبق كنا ومساله القدر والقضاء الايمان لوجت لغري اي قلبي شي تطعي الحن لغله طيب حق لمي قال تعال خبوير ولقد وحض ضربنا الى اليلى للناس دتك في هذا القرآن قران كان كان غديسه وحنو يلى مثلا مهما من جنس كل مثل مهما كل جنس قد أيام القرآنك وهي اللي ددك سحق يفهمان شمتان أو قاتان إولا إن جئتهم حداد رسول صوبانو ولاتما ددتك بآيات آيات أدخل قنعينيز وحق هذا اللتي ما دي ليقولن الذين وحي, وحي وحي ورن كفروا حق جديد إن أمتم ما أمتم أذيكم محمد إيا أنت كل رميسي ماهيد إلا مبطل كوحق دركوا صعدة وعنه ما أتيهذن إيواء الشيخي سعودا وباطلا وحكجر البعث والحساب والجزاء والجنة والنار والعياة الآخرة وحصدها لكم الجران بيئذن ورنائيان كذلك الصداص أي حتى يوحج يطبع الله على شري على قلوب الذين الله بيالك وذكر أن لا يعلمون وحبه والله شرى وادي الذي حقيو كلمه يا اصبر فصبر الله ذو القاد تعود يا دين تور صورتوا واجب ما مركا عيد ما لم ي حق ولما بابور ليش كنت فديع تصبر ذو القاد انه وعد الله اله يبو هيس ويي بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار ويي بو حق نيسوران او دبا وان ولا الذين لا كفيني ود ولا يستغفرك يا ينك دوبسن الذين وهن لا يقنون اخري يقيزنين ييداش يا خف ابنمو يفودك وابورن وحقك ابوتين دكانانتا ده في عسل كاغا يا وقار كاغا وهيلماده ودو يعود يتبليغ الدين دو وانه بو سغين واروم كون انكل كايانك داوينو وَلَقَدْ قد وحدوا فرمنا انو يليه ان اصيبتكم في هذا القران قران كان وكنا غبي من كل مثل ما مالركه كل جنس مثلا بان وغيالاي قالوا ان جئتم حداد دولت مادي كون عقديدي الايمانكم ابيكو ترجل حداد بايه وعجزك استولت وكان سمي مايان ورمين مايان اللي يقولن وعي أورندونان الذين وعى كفروا عقد ديدي إن أنتم ما أنتم رسولك يرقي رمي أي الله يسكوا جمعي ماهدين محمد يرقي سوء إلا مبطلون كوابين شكا يوحانا ماهدين كذلك صدا حقوق الله على شرايا على قلوب الذين كويلا الله بيالكو دا كوركو دا أيها الرب الشرائع أن لا يعلمو وحبئوغي فاسبرتو القادو رسولك شرفت له إنه وعد الله إلا وحنه يباهي أوشه ومعلمتها الدنب يوحكو ديها باعيها حق متسقون ولا يستغفنك يينكو فضيتا وينكو دوفسا الذين وحنه لا يوقنون وحب السقون سورة اللغمان سورة دي صدنيا كوبادي مقعدة سورة اللغمان بالليل في قوله تعالى أي أريكم سورة اللغم أعضي أكوئ من دون وإذ قال ولقد أتينا اللغمان الحكم حدناه وإذ قال اللغمان لبني لغمان وعي علم دكوتي المامان إنه وها من آد يآد أقيمي بدن إجماع باللغويا إله ومسكح يا علم يا عقل يا تقوى يا طاعة يا سخدري النبي يا النبي ما لبدر لغمر ما والراجع إنه ص النبي عيم كل كانين ما دوبه من ما دوب أيوه لغمان بالأورنجي كل كه اللغمان وحاول ليويل ثيران ليرا كل كه وعدين هاي سيزو اللغمان ولا هذا اللي يا إيمان ده كل كله حكمه أو كوف إيماني عقلي إيه أهل في الأمور وحمرك اللي قاعد لأيه سرما سيكتين تليزه أن لبدا للمدن اللي قمرين وداد عدل نارو حكمتها من كالكوك اللي دايستي لغمان بوا كل كان سورة دن وحو لغمان قيمي يساكاري إن سورة دن وقرانك إبا كميدا يساك اللي عابو وإلى يوم القيامة موي يساك ونقضمك حسن كتابك إباك حسن Suraa luuman, luuman sura di Samakiya, aatayunur Quranka, mudari uza degayi, kena kabante sedhiya lavatan sanu, au subanu sedhiya turanke Maka kunola, turanke Madiina kunola, sedhiya turanke asane haura, el Rasul kun Maka kunola, gisa degayi Maki wa Maki gisa lagir. Tersi gisa wa surado, mudari dembe Rasul kun Medina muna uhrat uudegä, tulan sananan ai, mäkinä uudegä ukuranka, kamila karimka, mädinä vellejira, ilasi djediellä vatan suurodo, peinukusegna, kolka suurotullukma ja makki, ja asmakaan kalakarataj, suurkan mukiga, ja tirada palan, ja suurun islambe kahdella, habaijitka, ilahijatka, neva uijatka, uranga, أي غالباً قال نقدقاً لقياً بتسريعاً إنه ثلاثي الزكادي حيالك مدى كادلاً إذا نواد عذاً أما الصور المدنية إيقوا تسريعي كادلاً ومع ذلك إيقنا إن إيق سور الدين كادلاً سورة قلوب قلت سورة اللغماء وصورة مكية سورة اكتئنتي سوبانه المكرمة وكنولا آيادها دا أربع وثلاثون أي أفرية سورة آياده وحا سورة اللغمان سورة الحروف مقطعة اللغو بلاو دي وانسقالي اللغمان كاكوش اقني لحيتهم بينكسة وكذبنا هي هذا سورة دي وحاول تدريه طبنادو لغمان وبله باته واتنا أبدو هذه السورة وحاول سورة اللغمان كوبله بايا بسم الله اللمك عمك عاقيمي كبادن رسكشيدي اللي الرحمن نعريش كلمة الرحمن صفة نواتي. الرحيم شفاء و عتيز من وتاي الرحيم مدغار هانو انت الله دينك كل رميزي كرادي اوو ناريسا قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ألف لام م الله علم بمراده بدايه ألف يا الله يمين قران وكيد محكم اي متشابه كيف سمي كل كلام متشابه ان عليس مخلوق أقول الله خالق يقين ما فائدة لا لما فائدة وهو يبينكو ساقنا التعجيز والتنبيه لما لا مشيكين تو تنتنبيها إنه قرآن كدقاستان ما أين أقلي كل أركان نبيكو صصفة أين دبيعات قران أيا إن اي وحي وحي يسود دقاي ودو شودكو آخر وليس قندوا فنجيري وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وسألة يلا يلا يا يلا يلا يلا وانو اغرنا ايه دقيه نوافرانيين والغاو فيه ارئي الصحابس كدر اذنك ارئيه لعلكم تغلبون اذنك اكاد كان ايه وكوكو ليسا مايه انو قرانك دقيه انا مقصرين قرانك انا انا مقران الحيو ديدا ايه الحيو ديدا ينسكد الحنكالي مايه قلبك اوضيبو طوبصان دكتا دايقاباتو ماسكا علي امانكو او سيدان مركي يالي جيران نغم ايان اي حروف اي قبل الله كيني الاف كل ميم كالك اللي يري اينا اي دا قيشتان قصده يكون لغونيسك اه اي اهو ايان ارق اه او ايان مقل اوعصب كالك كا اقفكوا واعصب مدفيري كارو كالك ايديك تاقان او الاف لام ميم محلو ولا محلو ولا جيدا محيت اي اي اقان كالك انت اسويدين اش ايان اشتان اي. قرتي عسك يبوقي بيان تلك ايات أبى اللو بطوله، أعرف الأم والكتاب كان كا، كل كا تنبهه، إذا كان مسك على ودي ما نقول استعمال اللو سمينا ي، ولا سول سنة ي، ولا جا قرنا ي، وعن الله يقاطف إلى حروف مقطعة صورة هاللوبق باللوضي، مركي الحروف المقطعة الله سيقو، خراني جب سين كلو الحكيم، قاف القرآن المجيد. صاد والقرآن ذي ذكر ألف لهم من تلك آيات الكتاب العظيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن مركا حروف تنتمات القرآن إذا إن حروف تنلوسة جيدة القرآن كانت لك هو ذا الله الرغي ترامو غتاة تنبيوة قرانك وحاوة القرآن أي كبقين وحاديا وعرب معموسي وحضولنا عيهاي ونبي محمد وعباشر Idin ko idinka dadaydin la daday. Oh isagu sanayee Qur'aanka aduuyay. Idin Baqara qati, huruftuka ka kuma wa alif ba. Qur'aanka suuradu ka kuma. Nagori Afa kun la bab qallik ya saduna eka Aayallarkaa taa كلمة لا أركب حروف بيكومنتها حرفتي على اليمين باكملها كفاية عينات باكملها هاني عيني وقف باكملها حرفتي بلغته وحش جدوى القرآن كه ولا كهري ولا كهري القرآن كيف بدنا لا يدين كافي أبو قوري يا فريتو مرك صورة الله بالفاتي بعشر صوره طبعا صورة نسخة لا ما هي طبعا في صورة بسورة نسخة يا سدح عيدو إن أعطيناك الكوزر وصلي لربك وانعر إن شانعك هو الأبتر انت عصر كنفك هنا وحي ونواك عجزيا كلك أسأل لي لهذا سورة قاليني وهذا كما قال سورة قلين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس بالحجار كلك سرعة تنبيهنا وغجرة تعجزنا وغجرة أما معنى ألف لاميم لولدا لياي الهذين أديني منقى تلك إشارة ألف لامين بيقول لأيسا تلك حب لأو صاحبك أو حلوها قديسة قديسة قديسة خلية عدلة و تمت كلمات ربك صدقة و عدلة هذا هو حكيم و هو كتاب سوغان و حقه يبلغ سوغي و هو كتاب و قدام بيوه نصحايا اللمان إساقه الدنيا إلى آخره قارايا حقه هو حكيم و هو سوغانيه حقه صاحب العقم أوحى جليس اللوسر جاي وتمت كلمات الربك سدق وعدل ثي كلا حكيم شو يسجد بريدا جاي أو دخسا جاي أو سبعة دخسا جاي يذنوا إحكمو خلو أيها دليل مدن مل كل كاس يقول الحكيم بو جاي تلك تن ألف لا مين ليه أي آيات الكتاب وأيات من الكتاب كتاب غير مجاب لنا إشرفت لها أيديس يقدر كمله الكتاب اللي الحكيم حق إبل لجس كتاب سيفي إن كتابك أنا سقي الحاكم عن لشجود البريدة عند الليل حين التنصير قي في تنظيم قيزة صوت عن جاي الشجود وان جاي عند الليل حين حاكم مرتلا وصاحبك قديس وح كجلي معاليا حجما ميرا أنت أمرك وياي كليك وماك حدنا كودن كتابك وامد وحنوننا من الضلال ضلالا بعد بع اللوج حنونة واو هارو ليا النعريس للمحسنين انت وانا كسميسه ودك عبادته سدا عبد ما هو قته يسن واتقنا ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يرى كل كو وحو يحيى دكك مركي عباده الله الى مسك عليمانك خويا اعمالك وانا جيا هدن هنو كتابك للمحسنين إنت الله إخلاصي يدعني وعابده أيه ياهي كلكمانهم يا ربنا بدك المحسنين تواكواما الذين كوي أيام كليه هي أي محسنين يقيمون صلاة سلاة توسية متو كذانك ليهوا توسيانا أركاني الخروضي واجبان سنان إياها يدوى عربتي بي أداما استيران مغضلاتك برية إيا مكروهاتك أجل كذانا بي كإلاليان الذين ذاتك يقيمون توسية الصلاة صلاة توسية ويوتون الزكاة زكادنا سدي شهر عدو وطلمانتة وقوتة لبوت وهم إياك بالآخرة مالين تدنبيس هم إياك يوقنون السبنائي وقيام هذا إيا بعثك إيا الجزاء تمي النار ذاتشكي كقبان ما ودد أموقاته سدي قوله يا قدوت كان لتلمامي على ودن حنون كركي كسغن من ربه حنوني أولا ربي خبي قد حكي بالغا اني طه هدايتها اولا يغا ربي ما يغطم او هنونيي وثانيا اني حنون سيلهين خبي باجرواكم واشغي كل كادي ربي حنون كو غيرو حكيسان او كانونيو وانكو دموالو سيا يديل كبير ثما ايو ويحانبي محمد لو ييري إن لا يضللنا عن آياتنا إنه أننا لا نلوم يوم أننا نجيب ما كان شيء أصاحت من المراية وإقالة أركان مسلمين في ما يورنجيل وإذا رأوه قالوا إنها أوراي لوالله هذا نسون إذن خبيط هنوك هنوني إن هذا نسنتعين كوشعي وهذا بعانت عين مل سأل الله إن هذا وأولئك كوا مرتلمان توادي هذي لدمرين أي آياتين كواديا مأهلك ودلشاقي هم إياك كليهتا أي المفلحون كواك قوليتي فلاحواتين ونري لبقى إباطبوككوما وحن مرغوبك اللي قبقايو إن لك سمات بقود وحن مرغوبك اللي جعيي إن كحنت اللي قلقوا نسكي سي في صورة العمان بينكو صمارني فمن عن النار ودخل الجنة فقد كاساب كتبه وبرموصيوه قل كميشان حصره اللي سميه ايه هم المفلحون كم لاذا ؟ ملكا اسميه تاي اول كيديه اخر كذا ودبيه وخبر كما حسر من فائدين ايسا هم ايه المفلحون اما داد وولايك كدركي اسمه الشاروه هم نوالله مير الفصل المفلحون محلّى بأل وعوية وعفلع ليلا يدا انبوكوكو من ياي ابن اللي موذاتو وكاداد عريسة نيش يا الباك هالذين محسنين تيقيمون الصلاح سلاة توسية ويوتون زكاة زكادة بحيا هم إيaga بالآخرة مالين تدام به هم إيaga يوقنون السكت أولئك كواسا على هودا حنوكرك كتاها وصيده رسول في الله يلوك إنك الا على هودا مستقيم أولئك كواسا على هودا Hanun tosan tushii kusugan Minun rabbiin Khabbi gaudi hagi Pallaga hänun hanun Laga nashaygai Hänun kutsukaan yhden Olaika kuwa Hummiyaka karige Laa gairu humdadka laa aggaa Ayyun baal muflihun Kuwa liibanei Vamihannas Tarikali al-kutaqeeni purankai kheemika pande Yatargheemi yatarghee Marnain laga aga shakai yadadka Feehfi an Ia awal gudkola مرنداتك حنحن يعقابك اللغو تلقلي يأدونك واحد كثمان جلي بلغو شكايا سيادو وحررتك قال تعالى خبهو يرو من الناس حتى انو تدقيهم بلانصو شكناي تلقص الله وضفعنا ايوا من الناس لكو حاكم هذا من قاربا فكجر يشتري ايب لهو الحديث نظر ابن الحارس من اللغر جلي ابن كلده او قرشان ودلن لكن شكدها khudhaandagna tani nigaam darana nabiga laa laa mi jiray wuxuu ka soo gadi jiray warqado iyo jiraay uu meela arum iyo farziye meela bas kale yima jiray ka soo oran jiray muhammad yu hadisukum an aadim wa damu kuma dhii ragmaday muhammad baa idin kale يهدئ القوه جوغا اي حق لا دغاله بعموم اللفظ لا بخصوص السر ومن الناس تلقى واحد كميدا من قرباتك ججيره يشتري يفصنا هي دهو ده الحديث شاكن من داتا شغلزه اهولزه او نجي دحمد رج ليومنا ان اللهم عن سبيل الله الى دينك صحكه داتا كلميو بو شغلنا ايا غير علم سلو أقول لها ويتخذها ودذي أبوحك يا لنا مثل حزوا من الوجه السياسة أولئك كواسده لهم وحيليين عذاب النار عذاب كأسوا مهين سرفتك قاب عذاب سلعية أو سحريرية أو بأس دايليين تلمان تباولي السحوة أو إذا تطلع حدي الله عليه عليه الكركي عياتنا أنك الله عياتك أنك عدي للغود الأغرياء آياتك إبواس الدح لكن قرادة الأول لنشاكي تانيوها مدى متلوقها لفضك المدنة هو كونها وآية من آيات الله مدن هو خصوصا خصوصها لكن تنت الهادير اللي آياتك كا قرآنك هدوثي سمارك اللقو أغريو ولا وجدتان آيات مستكبرا إشاغو آيات الغدو الأغريم إيانينك أغنائي إذكاروه هول الله عليه ماركانا ماركو أو آيات كأيقارك الله ولم يسق وين أيزية كبر الله خليجي بالي ولا هو الكبرياء في السماوات ولد واحد ما جاسيوه سوىين أيزينة كان لم يسمعه إسقون آياتا بمقلك كبير كوجيرة يو آيات يا قرآني وتفرياية مر واحد سلا دعي كان في أذنيه إسقون الله في سدكود جذوه لكوسكاني وقرن جيني أفمقلكو كمرشعي لا واجعل له جيرة وقرن جيني أَبالْغُتْ كَـلَّهُ لَهُ تَلَغَّلَ يَا أَرِفُ بَشِّرُ وَتَهَاكُم بِشَارِو وَحَا لَوْ يَقِينَي وَحَا قَبْلَ لُوشِغَايَا فَرَحْ غَرِيَة أَلَامْ مِيَ بَشَارًا كُلَّ كَوَتَهَاكُم إِذَا من جنس العمل لَغَ أَبَال إنه عقيم مِنْ جِنْسِ الْعَمَل سَيَجِئُهُمْ وَصْفَاهُمْ إِنَّهُ عَقِيمٌ أَلِف فَبَشِّرُهُ ومن الناس نسو حكمه ذلك من قربا كميده يشتري الله هو الحديث وركيسا اللغه وسوده اسقرا نايا ولا جادك يا عبا بودك كجادينايا ايو لله انذا او كلميو في سبيل الله إلى دينتي وسو اسلامك قددي به عن سبيل الله الا ودني شي حقه وددا لو ما على الإسلام غير علم اقولان و يتغير هو ددي وحوكيهنا يأفوزوا مثل وجهز جيسا ولايكاكوا لهم حيليهين حذارهم بيليهين هذا أفكاسو مهين سحريريا وإذا تدقى عادل الله عليه كاكر كيس عادل الله ولا وجهة نايا مستقبرا إساقوا عياتك إسكالوه بي أني ناياف يسمع عيات دي مغلين وكالي ولباركو كان في أدنهي إساقود مؤتد لفدي سادقود إن قد يساهبك الزبانيين وقران حليسيا مقالآن جيقنيود واجيقايا فبشير أشك بعذاب النار أليم عنه جيسود كل كماركي لقاب بحي قولدي تسكي فينار إن الذين أخيارت آمنوا حق الرمي الليئي ملايقي الرسول قدر انتبتتك الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونقزل سنية فرض بقتي بالنية وإخلاصنا كوكوتي لهم كواوح إليهين جنات النعيم قرواقيا الجنادون أي إليهين خالدين إياقوا كواردون فيها جنادا قدهدا وحد الله اللي يبوهي سيوي حقا دفا وهو أبي العزيز اللي قوة أدوما ديسا كأذقون العاكم اللي ماملوا ناكسا المرتلو إن الذين تسلوا منو حقا رمي وعملوا الصالحات اعمال صوبن سنهي لهم وحيلاين جنات نعيم اروقي الجنه دو خالدين فيها يجوب اروقها غدهد كوارايا كو وعد الله ان يوفيه ويبرقد حقا الله هو سري وهو ابي العزيز لك هذا الكونك الحكيم امرتي ما مول ونغزو الذي يكون يسود مكن السماوات إيرانيال بغير عمدين تير الأنبو همي أترونها أركتان أو تير أركتان مجدتو إذا كلكما شاهوا حكم وقته ترونها هذه لييري ترونها إلى تأهيد بغير عمدين تير الأنبو أبوري حالكونكم ترونها وبدوجي دانتيراني أبورن سامي وعيديم وقته تير مركتان اما واوى بغير عمد امد كاسو ترون هادو جداد وكل كوكو ينارو جديد ونظامك ابكو ابو ريا يا مناض يا وحوكو هي القدره دي تاع الجيران كل كادو تشيره لجيراننا ما راكنا حدي كلنا ما في جيران ساسو الله وحومي والقى حدا لك يومه القى يبوحو دجيه في الارض اللي كقديزه خواصيه بورا ووي وديبا أردوك أصايا سوف أكون أبوى معي كراهية أن تميد بكم أرادا إلا إذن قلص أو ليسو وإذن لأخذو قوصي اللقوصي أيها دكوية نبلغ سييا أرمنا جعل الأرض محادا والجبال أوتادا وبصم الكاتائبة في ذي فيها أرض دكوة هذا من كل دابة نفلق لككسع دهما دي أن يلغو في ذي وأنزلنا وحان تباده الدجين من السمايكو ما انبيو فانبطنا وحانو دلنا في هذه الأرض تقديرها من كل زوجين نعضش كله كريمي واناك بضان سلام عليكم الله نغوصحي باررب يريحادا كالا يدين تلمامي عندما نعطيه أعزان بخلق الله إله أونك ماذا وحايا خلق الذين كوي من دوني محيء من الملائك محيء من رسول محيء من بشرك أصنامت إياه مواد أحجارت إياه أحجامت كي هذا إياه حديقها أدعب ليساً محيء من بل, بل ظالمون بال إنه ظالمون كوا قردران في ضلال هذه كدهت بيكو سغيين مبير عدو هذا كان خلق إبا وحيء من السماوات العريال لغير عمد تير الله ترونها سير على كوي دارك هدا يجري ما راك تا مصوره قال هدا يجري من عند بو كويس جي في الأرض ديك قديسه اواصيه بورو انت نيده الى يدل لي سارله كون سيغت اما اللي الا تنيده الى بكم يدينك اينا ذنا راغين وبثي بواب في دي في الارض ديك قديسه من كل دابه حيوان كل واحد الدابة ما يجب على وجه الأرض أردك كذا وحكو صحونا أولا نبال لك في ذي من السماء كرمان بي فأنبطنا في فيها أردك هذا من كل زوج النوع كل كريم ونقص هذا كان لإذن شاء خلق الله أولي بها فألوني ما ماكيدا كأويا خلق الذين يوحي من دوني ألك سكي الوحي أمين أظالمونك وقرد في ظلاله قالك هي دي هيكون شغلين قايل اسو الحكمة ايشك عدو سواتنا قال تعالى خذ وحي ولقد حضر اتينا الى نصين لقمان من مقام علي على عبد الصالح ادونك قيم مق بدن ايه لقمان نصينا الحكمه والفقه في الدين في انتو عقلي حدا فانا ولا ولصابت في الأمور وركعت لا ين سر مسكتولها سواء بوقاب زنتي لا لقد وحدب عتينا إن نسينا اللهم الحكمة مرتين دين تو الله جرته وحنو فرني أن يشكر رقما مهدي لله إلى حكمة كسيه وما العين ومن يشكر قبلكم الله مهدي أيه اللي يقول نحنا يوم مهدي حينما وحك لما يشكر وحق أمه ديه إن نفسه نفسه سدنته فواب شكره إسكاله وكفى إليه سنايا شكرتم لا أسجد ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكفى إليه سنايا ومن كفر وفك جساره شكره أبديد فإن الله معبود تعقل فني هضن أدوم هضن بك حميد الله مهديه اولياني ستر ذا بدن اي ملائكه اي جنني اي انسله ايا عويا ما المعدنس واذكر فصع الله امداوشك اذ قرت قال لقمان او يري لابنه يقول لك شيطان وهو يسال لقمان يعنه يقول قوانين هي اي يجري يا بني ترك لي يا بني وشفق شفقيا ان عريض نو يغدمس يركيقي يو وكوينيا يا دبيالك ووي وحونا كوينيا يا عماشه صالحا ووي وعك بالله الا تصرف عما اللوذاج بالله معبودك حقا إن الشركه اله غيرك وعلى اللوذاجو انه ظلم قردر عظيم وي وصينا وحن وفرني الانسان ادتك لوالديه لما ده سببته وحن وفرني احسانا فما ظل حملته كو احنسان كحن بارتي. أمه هو يلي كو بيكو بايكو جلاء بارتاي الله في على وهني لو دراي هو يدي ماركا كل كون الله في العمل على شيكو قاداي كو رفادي مر لو باد واي دسي كو رفادي مر زدهاد واي نوجيساي كو رفادي كل كا جيل اجيل الله كوزاري اي هيساي كو قاداي ام هي شغل لا قاداي نفتيسا على اهلنا مرو دعانا وعلوش ولاجيفي إياه مرن كفك فايل وعساكوا هذا إياه النفط هذا إياه الضوء في البصر قبته أو خلقنا سار ضعيفا كجيرة أي ضوء في الأنوثة هذا حمل مياهه كل كاتر حموي أي لس وكعوفته وفي صالوه مركو جرينا في عامي لبسنا جود أي كوب هذا دا النجنيش بنان كجوعي سدام مركي هارتمو ذاتي يا ربي يري انشكر ماضي لاني قال الله أكو مي يا والي والديك لابد كل شيء اقوله صكه قفصي الى اني الله أيها المصير لا وان وإن ذاك حدا اللي بدي والدك دبا الا ان تشرك بنا البلود اجيسك وركت بني الله ما هو ليس كو سغنان لك عليك به ما علم وعد العلم يا قوم إنه أنك إبائي غشري ياشو حتيكو لدك اللمان فلا تطعهما برهاو جلقين لكن دقن كحكيسا ودأو والدك دقال وصاحبهما لدقن في الدنيا الدنيا دك ديهذا معروفا ونغ يأترى إدواجا وطبعوا حذرها سبيلا من دادوا ودادوا ترى أنا فالنغضي إلي أنك إباء بدك الرع ثم كبير إلي أنك إباء حقا مرجعكم سادودنتين لا بشدين نوقطي فانبئكم وايدين شي بما وحيات كنت معان تعملونك تعملون كو السماء وذم بايدين شي غاو انت سعدك شي مركا ساوان دي لقمه لا يسوق قبتي او ييري لقمه ويل يا ابني يركي جو انها وحيات سمشي حسنه ام انت كهدايات مصغره حبه حبه فزنكيد مدلك او من خردل او فتكون هدايات في صحره دغى غدي او في سموات الى ديال كنوز او في لرم كل غديس ياتي وحال ليمان بها خصلات ما يشعون يا زمبه الله ادوي حقها ليمان من الله اب اضيف اللوح والق او خبير حق قالو كلك كلاها الله شركيين أعماشي ووينيني سالحة أيوكوانيي يا ابني إقاركيهيو أقيم الصلاة سلاة توسي ومر فرددك بالمعروف وناك وانها فكوحة كربت عن المنكر شعيكوحة وح في راي الغاضو على ما هوحة كركي كدل قاضو أصابك كوكوضع إن ذلك أرنت أنكو فري أم أنكاريفي من أزم الأمور أمر يالكواذ لا قصد عليك ميتاي أو أمورا شخصية عظيمة يوقي كون إن ذلك من أزم الأمور أمر يالكواذ دا هذاك إلا قربو عليك ميتاي أخلاق يلا خمفيه كلا ذلك ولا تصائر حجدين خدك هذا للناس اللي أجل الناس ترك ترك هذاك الأول لا تكونوا سوا كلهاي كل خوفك كل هذا لايو هذا لب انكسرت عقدي اتزوي حياله ولا تمشي اصون في نرد لك جذيسا مر عن كبل او غصون إن الله إلى لا يحب مجعل كل مغتال مدس جبين بدنا كلجي فخور وحلا سيء ذلك غفانا إن الله سيينا كل واحد دات كان عن كل قالي وغصين لا عايزه في مديك صعد فقناه يحصل يوقع كسوحو حقا جيدنا لدوني مايو إنه فضاي يسدي وحوالا أو درامو بدا إربالو خلقوا باوتان لدوني مايو قل كدقناه وقصد وقصد وصف يعانو صوحو في مشيكه سعودكا كونيسا واغضوض من صوتكا قطعكا خوصودي إنه أنكر الاسواد أطادي الكوهو حمان بدا والا صوت الحميل دامير عدكي با انت او ده لقاده اوو بدو بادو مكا سا ادلوي كوني جاي لون نقضي حدن ا لم تر ما ويدان اوغي انداد يوه ان الله ما عبود حق سخريه في لدي دي لكم دينكم وحضرتي نوفو الاجل لكم ما في السماوات ترى يا الغدود و خي كوسغنا ما في لارلك قول يا الغدود و خي كوسغنا با دينك درتين لو سالي او منافر يا مصالحي إنك أكفأ إلي زنايا الله وهو كامل يالي عليكم كركينا نعمه برواق يالكسي وعيرة يذو برواقه أب موقتا وابريد يجوارحنا وباطنة المجريات رنجا مدن موقن يمد موقتا ومن ذلك نعم ذا مركي ما هذا ذي ومن الناس فسيوعك مذا من قاربادتك كجيرا إجادين مرمايا في الله إلا بيكم مرمايا بغير علم أقول لأن بي الله كم مرمايا ولا هدى حنون لأن بيكم مرمايا ولا كتاب إياكم بايزا كتاب كأصوم النير إفايون وإذا قيل هدي الله لهم إياكم اتبعوا الراعة ما وحي أنزل الله إبدا جيا قرآن قالوا عليه بل إن أنه قرآن رعنا حقاك نتبع وعن رعينا ما هو الذي أنه وجدنا هلاي عليه ودلقر كذا آباءنا أبيالكا نأيك وقادها أنه هلاي يتدعونهم أبيال, أبيال ميه رعيان ولو كان السيطان سيطان بعد وياه كليكوطاي يدعوهم أبيالكا من وياه إلى عذاب الصعيد هرد عذاب كذا هذا سيطان وياه يعني أجيبه وصيدا من رعيه ولقد وحده وآتينا اللغمان إنا نصينا الحكمة المرتي وقلنا له وعن أنر اللغمان أن يشكر لغمان مهدي لله شبه الحقل وعابده المرتي بحكمة الكسية مهدي ومن روح يشكر مهدي أو يحيى الله وقل نعمه يكا مهدنك فإنما وعكل ما يشكر وحور مهدي لنفسه يسر النبي صدنت ومن رؤى كفر الشكر يا بديده او جسان لو قنزيرا فين الله معذواقه خليل الله فضنا حميد لماذ يوم او حاجه دو وعقيمه وعلو ماذ وذكر كليهدو والرسول له وعظمست اذ قهرت لقمان او لابنه ويل شياره وهو يشجع لقمان يعظه ويل قوانينا أيوجري يا بني والكثير لا تشرك حلوة داجن بالله معبد عقا غير خيس حلوة داجن حقيزا إن شركه إله وغيرك على لو داجيو لا ظلم قدره عظيم وجوه ووصلنا وعن فرنا الإنسان دتج بوالديه بسبب والديه لذا لش سببته أيام إحسانا واناك فلوفرني البر وصلة انو حذير يوصم فلو حمالة وحاعلوشك قادي اموه ويدي وحنا بيقول قادي جلا وارخي على وهن اللقار ساري بلدي ايان الجنتي وفصاله حدو قرينا في عامين لبسنو اي ايسر قرينا ودي انت فلق اذو كو مرياي استقل معها ملمر معها ayyan markaa farnay li aaniga alla kuumay iyo wali wali dirika fadad ku dhasay ilay aaniga baraxayga ayal masirulla wasan gooyin aad ka ja lawanaayo lo aanayo aniga alla ay umada la xisaabto maaya fadad awal marina oo inja hadak haday ku la dagaalama ama kuula dadaalan inaad أدماء وحب لولا جسد ليس أوصنهان فكاذي بيكا في لولا جسد علمنا قول وحدا كرني وأصنامي المخلوقات حدي حقيق الله سينايو تذلك أيوتان لبدا والد فلا توطعهما تلعك يالي وصاحبهما ربقا في دنيا دنيا دك ده هذا معروفا ونك وحضر على سميلا من قف وددي أنافا نخضي إلي أنيق الله حقيقه نخضي ثم كقلات إليها نقال الله أيها مرجعكم لا بشدين النقطة فنبعكم وأنا نشاقدونه إما أول حيات كنتم في الدنيا كواهان جرتين تعملونكوا يا بني يا ركيقية إنها إن الفئلة محيات سمعي سعوني يا سنبا إن تكوا هدايا من خردال حوسا ويفتكون هاتو في صخرة لك او في سما هو في أو او في الارنب لا اليعقود كسي وحليم بها وحياة ما شيء الا هو إن ان الله الا اطيف الله هو هي خمير حق قال يا ابني وكن كي يوم اقيم الصلاه سلا دت وسي وامر الواجب والمندوب معروف لا يسيره وهي شرعه أفعان تدخفر وان هو أحد ربتا عن المنكر المحرمة والمكروه مكروهات هي المحرمات لبدا سامنكر ليس كييرا لبدا تدخى كاري واسبرد الغاضو حالماكي كوركي أصابك كبولا وأدوكي سوكارا إن ذلك أرنك أنك فري من عزم الأمور أمريا القوة أدقبوك مدياي ولا تصعير تدب خدك لبنكاك للناس ددرتي ولا تمسي حصوهم في الأرض بالكعبة جودي مرح كبير إن الله إلى لا يحب مجا كل مختار ودسي جبي يا كلجي فخوراً فاً بذا حصل صو في مجدك صوت كعبة جودي إذا تكنا نصه من صوتك أتكاتعها صدى إن انكاراً الصو أصدع الكوا وروحهما بذا ولا صوت الحميد تمرك قيل دي صوت حلم ترو مو هويل انت دي الله اي بايرو فديدي لكم لاجلكم اذا كدرتي ما في سماوات كريال قودود مخي وما في الأرض دوليا القودود مخي كوسغنا اي وينتا فديدي كوا صباح اي بو وا كامل يا ري عليكم كركينا نعمه اذا كبر انشغبر واقعيال نعمه أي لبذا ولا ومن الناس هذا ذو من قربا كم هذا مجادل مايا في لا بغير علم أقول الآن ولا هدا حنون ولا كتاب الآن منير من النور وإذا غيل هذه ليا لهم كوا يتبع الراع ما قرآن أنزل الله إبد قالوا حيلين بل خائمين قرآن يتبعه الراعنا ما طريقه لهن وجدنا أهلي عليه طريقة كوركيزة أضعنا أنك أبيالك أنك يتبعونهم ما أبيال بيغاعيا ولو كان الشيطان هدوا سيداني فلا يكون تاي يدعوهم إذا أبيالك و تمدقوا إلى عذاب الصحيح ورد عذاب كيدا عكيزة والله أعلم